ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسهم سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول ثم أما بعد أقفنا على باب زكاة الأثمان يقول الشيخ مرأة رحمه الله وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر وإذا بلغت نصابا فنصاب الذهب المثاقيل عشرون مثقالة وبالدنانير خمسة وعشرون سبع سبع دينار سبع دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مئتاء درهم والدرهم اثنى عشرة حبة تخروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ده بالنسبة لذكاة أو ذكاة الأثمان والأثمان في الذهب والفضة وما يقوم مقامها وما يقوم مقامها من الدولار أو الجنيه أو الريال أو هذه الأشياء التي يتعامل بها الناس الزكاة فرض واجب كما قدمنا قبل ذلك ووردت أحاديث كثيرة في الحاض على زكاة وترغف فيها وأيضا وردت أحاديث في التحذير من يعني منع الزكاة في التحذير من منع الزكاة والذي يمنع الزكاة له عقوبة عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخر الذي يمنع زكاة ماله له عقوبة في الدنيا ولو عقوبة في الآخر. أما العقوبة الدنيوية فمنها كما ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما اخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم والبيثقي وحسن الألباني قال النبي عليه الصلاة والسلام وما منع قوم الزكاة إلا بتلاهم الله بالسنين وفي رواية إلا حبس عنهم القطر إلا حبس عنهم القطر إبا دي عقوبة دنيوية لمانيع الزكاة وما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين إباء بالمجاعة والفقر بهذه الأشياء وفي رواية إلا حبس عنهم القطر إلا حبس عنهم القطر من السماء اللي هو الماء اللي هو مادة الإنبات ومادة النبات أما العقوبة في الآخرة فيكفن الآية ويقول تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون سبحان الله يعني هذه الأشياء التي كان ينعم بها الإنسان ويتنعم بها الإنسان هي هي التي يعزبه هي هي التي يعزبه هذه الفضة وهذه وهذا الذهب الذي كان ينعم بالإنسان ويتنعم به في الدنيا يقوى يوم القيامة بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسون ألف سن أو خمسين ألف سن النعم التي كان يتنعم به ولا يؤدي شكرها عذبا من جنسها وأيضا جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح البخوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوق يطوقه يوم القيامة أو يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمته اللهزمه الشدق يعني هذا شدق شمال وده شدق ثم يأخذ بلهزمته يقول له أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك أنا مالك ثم تلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقونه يوم القيامة أو سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وإله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبج برضو جاء حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاةه إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح الكنز سواء كان ذهب أو فضة أو مال أو عملة أو غيره. إلا أحمي عليه في نار جهنم يوم القيام فيجعل صفائح صفائح فتقوى بها جنباه او فتقوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار زي ما إحنا بنقول كده بالعمية يعني شيء تحت الحساب يعني يعني شيء تحت الإيه؟ تحت الحساب ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاته إلا بطح لها إلا بطح لها بقاع قرقر بقاع قرقر كأوفر ما كانت تستن عليهم كلما مضى عليه أخرىها ردت عليه أولاه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما الجنة وإما النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتهن إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت فتطأه بأظل فيها تطأ تدوس يعني بأظل فيها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه أخراها ردت عليه, أولاه ردت عليه أولاه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما الجنة وإما إلى النار بدي بعض الأحاديث في الترهيب من مانعي الزكاة. هنا بيقول في كتاب مدار السبيل باب زكاة الأثمان يقول هي الذهب والفضة وفيها ربع العشر وفيها ربع العشر ربع العش يعني 2.5% ونصف كل مائة جنيه على اثنين جنيه ونص كل جنيه على اثنين جنيه ونص جنيه عليها 25 جنيه. الحديث عائشة وابن عمر مرفوعا أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال نصف مثقال ده حديث رواب ماجه وصححه الشيخ الألباني وفي حديث أنس مرفوعا وفي الرقة ربع العشر ده حديث متفق عليه. لي الرقة لي الفض يب نصاب الذهب عشرون مثقال نصاب الذهب عشرون مثقال طيب يطره العشرين 20 مثقال هيعمله حوالي كام 20 مثقال ال 20 مثقال يب نصاب ال الذهب قدره العلماء تقريبا بحوالي 5 يعني 85 جرام 85 جرام يعني هو هنا شوف يقول إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقال 20 مثقال العشرين 20 مثقال هيعمله تقريبا 85 جرام 85 جرام من الذهب الخالص من الذهب الخالص ايه الدليل؟ يقول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مئتي درهم صدقا يبحدد لنا النصاب الذهب ونصاب الفضة ليس في أقل من عشرين مثقال من عشرين مثقال من الذهب المثقيل دي موازين معينة كانت عندهم ممكن هي تخف علينا الآن فإحنا العلماء يعني ذكروا إلى 20 مثقال يعني تقريبا تعمل حوالي 85 جرام من الذهب الخالص طيب ده بالنسبة لنصاب الذهب 20 مثقال طب الفضة يقول ولا في أقل من 200 درهم صدق 200 درهم 200 درهم يطره يعمل كام يعني حوالي 595 جرام من الفضة تقريبا أو 600 جرام أو 600 إيه أو 600 جرام يبقى حوالي 500 من 595 جرام من الفضة أو 600 جرام تقريبا وليس تحديدا يبقى 200 درهم الفضة هيعملونا حوالي يعني 600 جرام كما ذكرنا طيب أنا عشان أحسب زكاة مالي عشان أطلع على الزكاة مال يا طرح هحسبها إزاي هحسب هطلع على الفضة ولا لطلع على الزهب طلع على نصاب الفضة ولا نصاب الذهب والله هتطلع على أحظ الفقير الأحظ الفقير يعني معروف يكون بنصاب الفضة ولا بنصاب الذهب يكون بنصب الفضة اللي هيكون بنصب الفضة إن نصب الفضة أقل كان ده ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو نصاب الفضة يساوي نصب الزهب يبغى نصب الفضة كنصاب لكن الآن اختلف اختلف الموازين بالنسبة لميزان الفضة وميزان الزهب فإحنا بنا يعني الفتوى او اللي عليه الفتوى ان الإنسان يخرج زكاة ماله على نصاب الفضة ده من باب يعني حرصا على الفقير حرصا على على الفقير طب لو ان انسان قال انا اطلع على نصاب الذهب هل يئثم لا ما يئثمش ما يأسمش. لو انسان بخيل شوية وقال انا أطلع على نصاب الذهب يبقى لا يئثم ولا شك حكم شرعي تحكم فقهي لا يئثم يبقى اللي معاه 85 جرام من الذهب يبقى يطلع عليهم النصاب بتاعهم ايه النصاب ربع العش ربع العش اللي هو كما ذكرنا يبقى 2.5% على كل 1025 جنيه على كل 1025 جين كل 1025. طب بالنسبة للفضة هتكون كام 600 جرام كما ذكرنا طيب يعني أنا لو هطلع على نصاب الفضة يبقى أما يبقى معي كامل آن أطلع عليه هي مش استنبى كده عشان برضو بعض إخواننا يعني بيختلف في المسألة ديات وبيختلط عليه بيختلط عليه ممكن يكون معك 1000 جنيه عليه ممكن يكون معك 700 تطلع طلع عليه ممكن يكون معك 2000 جنيه دي مش استنظر ممكن اللي ذكرنا السنة دي نغيره السنة القادم يعني ايه يعني بنتلعب بالدين ولا لا لا ما انتش فاهم هي الصورة على حسب الجرام سعر الجرام ايه في السوق يبقى اللي بربطنا انا بديك المعيار وانت بتشوف الاين بتشوف, بتشوف الجرام جرام الفضة خلص كام والله ممكن يكون بدني ونص يبقى لو بدني ونص وحسبنا على 300 على على 600 جرام من الفضة يبقى نطلع على كام 900 جنيه 900 جنيه طيب الآن تقريبا ممكن نصاب الجرام الفضة يكون بثلاثة جنيه يبقى نطلع على كام؟ يبقى تضرب ثلاثة في ستومة يطلع على بكام؟ 1800 تقريبا أو 2000 يبقى على حسب, على حسب يبقى هي مش يستمر أن بعض إخواننا يعني أما كنا بندرس الفق يعني من سنة في التسعينات فبقول يا شيخ انت كنت ذكرت نصاب الفضة ده كان لمعه خمسمون جنيه يطلع لأ انت ما انتش فاهم مش هكايت خمسمون ده وقته كان كنسبة الفضة بكم. جرام الفضة يبقى كان قليل أما الآن على حسب النصاب على حسب الجرام الفضة بكام في السوق ممكن يكون ب3 جنية ب2 بخم... جنية ب 6 على حسب فإحنا ننظر عاوز تطلع زكاة مالك بتشوف أن جرام الفضة بيعمل كام في السوق وعلى حسب بي. إذا كان بيعمل 3 جنيه تضربهم في 600 يطلع لك القدر بتاعها والله جنيه ونص يبقى هيضربهم في 600 يطلع لك القدر بتاعها وهكذا وكذلك برضو بالنسبة للذهب، بالنسبة الجرام الذهب الخالص كام في السوق، والله الآن ممكن يكون بتلتمية بأقل بأكثر، يبقى كذلك هتضرب العدد الجرامات في هذا الشيء يطلع لك النصاب المعطى. يقول وبالدينار خمسة وعشرون وسبعة دينار وتسع دينار وتسعة دينار. بالدينار الذي زنته درهم، ثم درهم. يقول والنصاب الفضة. مئة درهم نصاب الفضة مئة درهم لما تقدم ولقول علي والسلام ليس في مدونة خمس أواق من الورق صدقة ليس في مدونة خمس أواق من الورق يعني من الفضة صدق ده حديث صحيح رواه مم أحمد ومسلم عن جابر قال والأوقيه أربعون درهم الأوقيه أربعون درهم والدرهم اثنى عشرة حبة خروب ده برضو على زمنه النبي قدره سنة عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم يعني يقول درهم سنة عشرة حبة خروب يبقى هي ممكن تقل ممكن تزيد على حسب ابن حزم يقدرها بشيء والإمام خطابي يقدرها بشيء كانوا يقدره بالحبات, بالحبات ممكن يقدر لك إن 12 حبة قمح 12 حبة شعير ولا لك زناتهم تسوي كم فيزينهم يليدها مثل 12 حبة يشوف هي القدر بتاعها كام فيقول الدرهم 12 حبة تخرون والمثقال درهم وسلسة أسباع درهم طيب إحنا ذكرنا إن الإنسان معاه النصاب من الفضة أو من الذهب يبقى يخرج عليه زكاة ماله طيب يا طرح هطلع الفضة ولا على الذهب على حسب على حسب برحتك أنت طلع الفضة وطلع الذهب ما فيش مشكل طيب أنا معايا نصاب من الذهب ومعايا فضة، بس نصاب الذهب ما النصاب نصاب، جرام مثلا أو تمانين جرام، ونصاب الفضة ما بلخش ليه؟ بلخش قدر الفضة ما النصاب نصاب. طب يا طارق حطهم على بعض الاثنين، أضوم الفضة على الذهب وطلحهم ولا مضومش الفضة على الذهب؟ يا الصورة دي برضه ذكرها علم وهي مسألة اختلاف مش مسألة اتفاق. هل الإنسان يضوم الذهب إلى الفضة حس يكمل نصاب الذهب بالفضة ويكمل نصاب الفضة بالذهب؟ ولا ما يضمش الفضة إلى الذهب. علم الزهبن بيقول إيه؟ يضم الذهب إلى الفضة. داعي المذهب الحنبلي. يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيه ما شاء لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقا. إبديه علم الزهب الحنبلي اللي عندنا في الكتاب اختيار الشيخ مرعي. فير الشيخ مرعي علماء الحنابلة يقول يضم الذهب إلى الفضة. يضم الذهب يضم الفضة. في تكمن النصاب يا ترى سلمنا إنسان ما ضمش أنا معي نصاب من الفضة ومعاي قدر من الزهب بس ده ما إيه ما بلغش النصاب هل لو أنا ما حطتهمش على بعض ما ضمة طمش قسم ولا ما قسمشين؟ ما نقدرش نقول بليس ما نقدرش نقول الإسم لذلك عند الشافعية يعني اختروا ما اختاره الحنابل عند الشافعية عكس الحنابل عند الشافعية ما ذهبهم وده برضو ترجيح الإمام النووي في المجموع بيقول لا يضم نصاب الزهب إلى الفضة, الفضة كما لا يضم في الزروع الطمر أو في الصمار الطمر إلى الزبيب يعني لو أن إنسان عنده طمر لم يبلغ النصاب وزبيب لم يبلغ النصاب هل نحط الجنس ده على الجنس ده بحيث نكمل النصاب ولا يبقى كل جنس يخرج على حداه عند الشافعية هو إذا كان طمر لم يبلغ النصاب وسبب لم يبلغ النصاب يبدأ نصاب على حده وده نصاب على إيه زكاة وعلى حده ولا يضم سمار الى سمار ولا يضم زروع إلى زروع ولا يضم زروع إلى كذالك قالوا في الذهب والفض قالوا في الذهب والفض لا يضم نصاب الذهب الى إيه إلى نصاب الفضة دائما من ناحية الدليل ماشي من ناحية الدليل فعلا لا يضم كدليل كدليل الشرع لا يضم ولا من الإنسان إلا يضم الذهب إلى الفضة لكن من ناحية كونها عبادة كما ذكرنا قبل زلك في جميع العبادات دائما الإنسان يأخذ بالأحوط فيه كعبادة لله طبق زكاه عبادة لله عز وجل فإنت عالم يقولك لا لا يجب الضم وآخر يقول يجب الضم ودي عبادة يبن أخذ فيه بالأحوط يغلب فيه جانب الأحوط اللي هو مذهب ذهب الأحناء الحنبلة بدأ لكن من حيث التليل لا لا يأس من مبنى لما الامر على الإسم يا طرف في إسم ولا فيش إسم لا المسالة خلافية مش محل اتفاق محل اختلاف ما نقدرش نقول بلي بالإسم لا نستطيع أن نقول بلي بالإسم يقول ولا زكاة في حلي معدل استعمال أو إعارة لحديث جابر مرفوع ليس في الحلي زكاة ليس في الحلي زكا. ده حديث رواه الطبراني والشيخ الألبني بيقول هذا حديث باطل هذا حديث باطل لا زكاة في حلي لا زكاة في حلي معد للاستعمال أو إعارة لحديث جابر مرفوعا ليس في الحلي زكاة والله الحديث ده لو صح إبقى ما كانش إيه في عبرة للخلاب من أهل العلم وكانش في إشكال لكن الحديث ما صحش الحديث باطل قال إمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ليس في الحلي زكاة طب الزكاة بتاعته الحلي إيه المرأة زوجتك عمتك أختك خالتك معاها حلي وبعدين هي بتلبسه وحد عاوز يلبسه في فرح ولا بتاع بتعيره إياه يقول إمام أحمد رحمه الله زكاةه إعراض زكاةه إعراض كأنه يعني الزكاة بتاعته أنك تعير الحلي تعير الحلي تديه لوحدة عاوز تلبسه تسلفه الوحدة جار أو شيء إبا دي زكاةه إعراض يقول وهم أنس وجابر ده من الصحابة يعني اللي بيقول هذا الشيء أنس وجابر ابن عبد الله وابن عمر وعائشة وأسماء أختي قال الترميذي ليس يصح في هذا الباب شيء يعني إجاب الزكاة في الحلي. ليس يصح في هذا الباب شيء يعني إجابة الزكاة في الحلي. المسألة دي برضو مسألة مختلفة فيها مش متفق عليه. ودايما كتير من الناس بيسأل يطر في الحلي زكاة ولا ما فوز زكاة. سأل المرأة المرأة زوجتك أو عمتك أو خالتك سواء من محارم أو أجنبية كحكم عام يطر الحلي عليه زكاة ولا ما فوز زكاة. ولاحظ الكلمة. لاحظ القيد الحلي. الحلي. المرأة تلبسه تتزين به المرأة تلبسه تتزين به لا هي يعني تعد للدخار ولا تعد للشراء شيء ولا يعني ولا تعده لشيء أخر ولكن هو للحلي فقط حلي بس كده تلبسه للزوج أو تتزين به ده كلام العلماء فيه أما إذا كانت تلبسه للإدخار تلبسه لشيء تاني ده حكم تاني أما كلامنا على أنه حلي تتزين به تتزين به مش معدل الاستعمال عشان تخزينه وبعدين بيتاجر فيه وبعدين هم تحوشه أما الدهب يغلى في السوق والجرائم تترفع يبدأ بيعه لا لا يبدأ لحكم أخ لكن كلامنا على زكاة الحلي زوجتك عمتك ما حلي يا ترى الحكم إيه جمير أهل العلم الشفيعية والمالكية والحنابلة أنه ليس في زكاة الحليزك ليس في الحليزك جمير أهل العلم الشفيعية والمالكية والحنابلة على أنه ليس في الحليزك بينما ذاب أبو حنيف رحمه الله إلى أن في الحليزك لأن في الحليزك وله أدل له أدل قوية قوية في هذا الباب منها حديث منها قول ربنا تبارك وتعالى في الآية اللي احنا ذكرناها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ولما دخلت عائشة رضي الله عنها على النبي عليه السلام ورد في يدها فتخات يعني أساور من ذهب فقال أتؤدين زكاة قالت لي رسول الله قال هو حسبكم النار هو حسبك النار أو أتحبين أن يسورك الله بسورين من النار هو حسبك ما أديت زكاة فليس بكنز وما لم تؤدي زكاة فهو كنز والله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضل ولا يوفقونا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ويقول أبو حنيفة وجيه والأدلة قوية لذلك إحنا بنختار في الفوتية بقول الأحناف ونقول بوجوب الزكاة الحلي وجوب زكاة الحلي إب الإنسان اللي هي المرأة اللي عندها حلي تتزين به يبقى تخرج عليه الزكاة تخرج عليه الزكاة وده الأحوط ده ليه الأحوط فيها برضو يعني نقول بالإجاب بالأحوط يعني نقول أنه الأحوط فيه لكن سلمنا إنسان أخذ بقول جماهير أهل العلم ولم يخرج زكاة هل نقول بالإسم يعني إذا كان الأدلة وفح بالنسبة له وأخذ أو أفتاه أحد العلماء بعدم وجوب الزكاة فله زال لكن الأحوط في المسألة إن المرأة تخرج زكاة الحلي من مالها الخاص بها وليس من مال زوجه يبقى زوجها مش هيدفع الايه الزكاة لا هي اللي تدفع من مالها الخاص بها وده القول الأحوط في المسألة طيب ده بالنسبه للحلي اللي هو للزينه طب الحلي المحرم الحلي المحرم يا في زكاه ولا ما في زكاه يقول وتجب في الحلي المحرم تجب في الحلي المحرم وضرب لنا أمثلة قال كاينه الذهب والفضة لأن الصناع المحرم كالعدم تجب في الحلي المحرم حلي ذهب أو ذهب يبقى ذهب طيب الذهب ده المحرم هيكون زي إيه واحد عنده أنية من الذهب أنية وملاعق وشوك ومغارف دي أشياء كلها من إيه من الذهب وهم الفضة يجب فيها الزكاة تجب فيها الزكاة لأن الصناعة المحرم كالعدم طيب رجل رجل ماشي مخنس وبعدين بيلبس إنسيال وحزازه وفتاخات واخد بالك أو بيلبس قرط حلق يعني في ودانه ما تعرفوش راجل ولا امراه لسه كنت ده كان اول ماشي في الشارع صدق والله يعني سبحان الله جيت بنفس الصفة سبحان الله أنا بقرأ الكلام فوقها لقيت عامل قدام سبحان الله اولت الفقهاء دون ما تركوا الشرده ولا الورده إلا تكلموا عليها مخنس كان تعرف الشعر طويل كده ومشي عليه باين واخد بالك او ايه وبتاعه مش عارف بتاعه وهات غريبة الشكل كده فالواحد بغض بصر واحسبه امراه طلع راجل واخد بالك فالغرض المقصود يقول علماء تجب في الحلي المحر تجب في الحلي إيه المحرم كنية الذهب والفضة يب لا وإن رجل عنده ذهب يلبسه يب يجب عليه الزك لإن ال الذهب محرم على الرجال محرم عليه يب لا في خطوبة ولا في نكاح ولا في عرس ولا في شيء ولا في مناسبة تلبس الخاطم من الذهب ولا حتى التبله من الذهب يحرم على الرجل يب لا ولا غير عريس النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج بقطعة ذهب وقطعة حري على الصحاب فقال هذان حرام على رجال أمتي حل لإنسه هذان هو الذهب والحري حرام على رجال أمتي حل إيه لإنسهم يبدأ الإنسان كتير من الناس ما يخوض شباله لك كأسن في الفرح أسن خاطب وترد في إيده مثلا دبلة من الذهب لا لا دبلة من الذهب ولا دبلة من الفضة لا تلبس لدبلا من الزهق ولا تيجي بله من الف مالقى البسة مالبسة ما كدة يعني خلاص يعني طب خطيبة تقول لي خلعني من قلبه ولا إيه لا إلبسين تا وخاتم من الفضة ما فيش أماديب له ديب يعني يقال أنها من شعر النصارى وعندهم إن في الخطوبة بتاعتهم يقول مِنْ باسم بِسْمِ الْأَبِّ والإب والروح القدس الْقُدُسُ واحد وَاحِدٌ آمِينٌ وَجِبْنَا بِسَتِكْبِ نَشِي فَيَعْنِ إِنْ كَشَعَارٌ خَرَأِهِ خَرَأْ يَدُوسُ وتجب في الحليل المحرم وكذا في المباح المعد للكريل أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا لأن سقوط الزكاة فيما تخ الاستعمال أو إعارة صرف عن جهة ما فبقي ما عداه على الأصل كذا في المعد الكريل شوف المباح عندك ذهب عندك ذهب بس انت يعد يعني فرح مثلا في فرح فأنت بتطلع الذهب ده في فرح واحد عودة تلبسه الزوج مش هجيب إيه مش هجيب لزوجته زهب فأي أنت بتكرين بتكرين بتطلعه في الليلة مثلا بعشر تلاف بخمس تلاف قل أكثر الله أعلم يب كذا في المباح المعد للكارد كأنك أنت بتكرين أو النفق أو إيه أو النفق إذا بلغ نصابا وزن إذا بلغ نصابا إيه وزن يب إنسان عنده زهب وبيقتني هذا الزهب معاد للكرن يبقى كعروض تجارة يبقى انطلع عليه زكاه يبقى يجب على الإنسان أن يفعل هذا الشيء يبقى يطلع وإعارب أجرة أو يخليك عروض تجارة يبقى عليه الزكاه مجوبة ويخرج عن قيمته إن زادت يخرج عن قيمته إن زادت إن زادت عن وزنه لأنه أحظ الفقراء يعني إيه يخرج عن القيمة إن زادت عن الوزن يعني ممكن يكون عندك مثلاً تحفة من الزه، هي وزنها وزنها أقل من قيمتها القيمة أعلى من الوزن. أما طلع الزكاء، أطلع الوزن ولا على القيمة؟ أما طلع الزكاء أطلع الوزن ولا على القيمة؟ على القيمة مش على الوزن، لأن الوزن الآن أقل من القيمة، وهي كقني عندك قني أنت وجدتها كتحفة، أنت حطتها عندك كتحفة، يبقى القيمة بتاعتها. أكثر من إيه؟ أكثر من وزنه إذا ما طلع طلع عن قيمة ما طلعش على الوزن لأن معنى كلامه يقول يخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه إن زادت عن وزنه لأنه أحظه للفقراء فما يخرج يخرج على قدر القيم يخرج على قدر القيم فصل بقى بذكر هنا استطراض يعني كلام أصلا مش موضوع أصلا هو مش موضوع الكلام هنا فما لقاش حتى يحطها فيها فحطها في المكان ده بذكر استطراض كي. يقول وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فض تحرم تحلية المسجد بذهب أو, أو فض لأنه صرف وتجب إزالته كسير المنكرات وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيه ولا زكاته لأن مالياته ذهبت ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد, أن أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موها مما موها به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء، فتركه. المعنى: تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. علامة من علامات الساعة. علامة من علامات الساعة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساليدكم فالدمار عليكم فالدمار عليكم إذا حليتم مصاحف صاحب وزخرفتم مساليدكم فالدمار عليكم انتظر الدمار. من الرب تبارك وتعالى بهذه الصورة بهذه الصفة تحليل المصاح يعني إيه المعنى يعني؟, يعني أنا أما أتغي وجه الله تبارك وتعالى وأنشئ مسجد وأبني مسجد على نفقات الخاصة أو غيرها أو ألمي من الناس وظخرة في المسجد وأهيأوا المصلين يبكي الضمار عليها ده معنى الكلام لا مش معنى كده معناها الأمر أصبح رياء وسمعة ومفاخرة وشهرة الجامعة بتاعها أحسن من الجامعة بتاعها أنا أنفقت على مسجد بتاعي أفضل ما أنفقت أنت على مسجد بتاعي يبدأ من باب الشهرة والمفاخة حتى قال عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن يبني رجل مسجد يبني ثم يدخل فيه ويخرج لو صلى ركعتين يبكي أنه مفاخرة عشان يشار إليه فلان بن مسجد فلان ما شاء الله الجمع بتاعه هو اللي في البلد مزخرف ومنضرش ما فيش بعد كده فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن ده علامة من علامات الساعة لو فعلت بازين نية يعني خلص الدمار إيه؟ الدمار علي. كزلك المصاحف. المصحف يا ترى احنا جايبينه ليه المصحف ده انت مقتنيه ليه انت شار المصحف في بيتك ولا حطه بيتك ولا شار مصحف صغير ليه عشان تحليه وتحطه في الخزنة ولا تحطه في قط الأنتريه وتحطه في علبة قطيفة مثلا وتسيبه خلاص ولا يا ترى عشان ايه العبرة مش في القرآن القرآن لم ينزل من أجل ذلك ولكن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكروا الألباب كأن العبرة من إنزال القرآن يتدبر ولا عمل بما فيه كونك هتكتب المصحف تحليه تحطه في علبة قطيف أو تحطه في سيارة أو تحطه في عربية أو تحطه تحت دماغك وانت نايم عشان يحفظك من الشياطين لا الكلام ده كله لم يأتي به قرآن ولا سن إنما القرآن أنزل لكي يتدبر ويعمل به ويتلى أناء الليل وأطراف النهار يبقى تحرم تحليل المسجد بذهب أو فض طيب ما في ذهب ولا فض بس في القبلة بنعمل مثلون كما هو منتشر في المسجد الكبيره ده برضو لا يجوز إذا ديت والنقرشه لا يجوز كذلك أسماء الله الحسن تب على كتير من المسجد في الأرياف برضو ده برضو الإنسان إيه لا يفعل لا يفعل لكن سلمنا أنت في قرية تحتك ووجدت الجامع كده ما تروحش تجيب لون وتطمس الأشياء دي واخد بالك لا هيشيلوك أنت وإيه ويرمك بار يبدأ خلي بالك في فق في الدعوة الله طبرك تحرر من المسجد بذاب او فضة شوف عمر بن عبد العزيز في عصره يعني أراد بني أمية كانوا معرفين عندهم طرف وصرف فكان الجامع بتاحهم عاملين بالإيه بالذهب والأشياء دي فأراد عمر رضي الله عنه إني يشيل الكلام ده كله بيشيله فقالوا يا أمير المؤمنين يعني أنت مش هتجامع منه شيء ده خلاص بلية ما لهش قيمة الأشياء اللي أنت حتى لو جمعتها تمصتها مش هتجامع منها شيء فتركه رضي الله عنه ده كان في مسجد بني أمية قال يباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال لأنه عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق اتخذ خاتما من إيه من ورق يباح للذكر الرجل يعني من الفضة الخاتم الخات يبا يباح الخاتم من الفضة للرجل أو الصبي ولو زاد على مسقال المسقال هيعمل حوالي كم عندنا عشرون مسقالا هيعمل خمسة وثمانين جرأ مش كده طيب المسقال هيعمل تقريبا كم يعني مثلاً تقريباً هيعمل ممكن أربعة جرام أربعة جرام وربع في إيه في الحدود دي طيب لو زاد على مسقال الخاتم يعني من الفضة لأن بتص اتخذ خاتما من ورق اتخذ خاتما من ورق بس والله النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش متخذ خاتما من ورق يعني إيه زي ما احنا بنسمى بالبلدة كده يعني إيه للزينة مثلاً الأصل في الرجل الشهامة والفحولة والرجولة مش الأصل في النعومة بخلاف المرأة قال عز وجل أوى من في الحليات وفي الخصام غير مبين المرأة ناقصة فعاوز شيء كامل ناقص فبتلبس أساول بتلبس إبسيال بتلبس بتاع تلبس كذا يكمل هذا أوى من في الحلي المرأة وهي صغيرة تبقى تحب تلبس الحلية تحب تلبس شيء تتزاين به لكن الراجل راجل يبقى الأصل الفحولة والشهامة يبقى لا يسلسل لشعره كل شوية ولا يسرح لي ولا يحط مراية في الوش ومشط في الظهر وكل شوية كل ما يتوضى يسرح ويسرح في الجامع نزل لنا في المسجد الواحد اللي جود يلقى الشعر بوجه لا يحرم هذا الشيء كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمة الله عليه في بحث له جميل وجيد الغرض المقصود إن الإنسان الرجل حتى لو لبس يبقى العلم العلم العل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم نقشه محمد رسول الله وكان بيختم به الملوك لأن الملوك لا تقبل رسائل غير مختومة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ولا يقرأ يملي على أصحابه يملي على أصحاب الرسالة اللي رحل فلان وفلان وبعدين بالخاتم بتاعه يجي خاتم به خاتم ده العلة إن نبي السلام لبس الخاتم من زي تخطب تلبس خاتم تبين عاوز خاتم فيه الضحيل وقلي فصة كده واخت بلال أو لك في مقارب أخرى ممكن عشان يعني لو في شيء ولا بتاع بعد الثورة يبقى. لكن الأصل في الخاتم إن نبي السلام كان مش على عياجة بتاعتنا ولا الزينة أو شيء طيب أنا ألبس الخاتم لو لبست الخاتم ألبس في اليمين ولا في الشمال ولا في صبع ريدلي يطر ألبس فين براحتك الأمر واسع عاوز تلبسه في, إيدك، في لك في دماغك براحتك خالص ما فيش أي مشكلة خالص ده حكم شرعي جامد حكم شرعي جامد لا يا أخي في اليمين يا أخي تيمنه والأفضل في اليمين ويحرم عليك في الشمال ما فيش حد قال الكلام ده خالص ما فيش حد قال من أهل العلم يحرم في الشمال ابدا بل النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في الشمال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه في الايه في اليسار شوف الحديث قال جعله بخنصر يسار أفضل شوف المذهب جعله بخنصر يسار أفضل قال الدرقوتين وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يسار شوف المحفوظ كان يتختم في يسار طبعاً إحنا عندنا كلنا تمام يا أخي معلش نبسكو الأمور دي أمور دي طربوية. لا تريتها في الكتب لا تريتها في الكتب الأمور التربوية دي اللي احنا بنذكرها وهي أهم عندي من الدرس بسكو الأمور ليه يعني أنا كنا بتصدى الفقه وبدرس فقه, فقه بجالي سنوات بلاحظ أن بعض إخواننا بيتشدد اللي هو عن ضعيف في الفقه ضعيف اللي هو يعني أخذ مسألة من شيخ أو أخذ مسألة من كتاب أو شاف واحد دايما شيخ بيلبس في اليمين فهو بينكر على اللي بيلبس في اليسار بينكر ليه؟ إذا كان بسلاً كان جالب بس الخاتم في اليسار طب ده خاتم إيش طب ده ساعة لبس في اليسار ليه؟ يقاس الخاتم على الساعة بل هو أول اللي قياس اللي وإحنا قسنا بجك كأن لو أنت درس الصلفق اتبحنا قياس الساعة الخاتم من باب أول يبقى لو إحنا قلنا تبقى في اليسار أفضل من اليمين كحكم وصولي وكتحريم مسألة كحكم شرع لكن برضو عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أو غيره حديث عائشة كان يعجبه التيمون في تنعوله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأن كل عليه الصلاة والسلام يب المسألة مش محل إنكار، المسألة مش محل إنكار. وجدت أخ يلبس في اليمين، سيبه يلبس في اليمين. وجدت أخ يلبس في الشمال، سيبه يلبس في الشمال. وجدت أخ لبس الساعة فرقابتة، سيبه يلبس فرقبة. هو هو مرتاح لها قيد. وجدت أخ يلبس في صبر رجله، سيبه يلبس. بروحه هو مرتاح كده يبقى ده مش محل إنكار. برش التشدد وتوغر صدر حوك ولاي أخ وتأمينه وأنت ما تج مقتدى بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم لبسه في اليسرى. يا قول الضراب. المحفوظ أن النبي صلع سلما كان يخت يتختم في سارم مضاعف الإمام أحمد في رواة الأثرم وعير حديث التختم باليمن أشوف مضاعف الإمام أحمد في رواة الأثرم أحاديث اللي إيه التختم بالإيه باليمن وإن كان يعني من باب الأمان العلمية برضه إن أحاديث التختم بالإيسر أشهر يا أحاديث التختم بالإيسر أشهر وإن كان صح في الإيه في اليمين قال وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشي كان فصه حبشي يبال مسألة إخوة مسألة الخاتم ويقاس عليها يعني على الخصوص مسألة الساعة ودي أولى من العموم يبقى ده خصوص خصوص العلماء بيقولوا قياس يعني شيء مخصوص وشيء عام أو شيء عام وشيء خاص خاص هنا إيه ان يعني ما نسمع حديث النبي كان يعجبه التام في تناعله وترجله وفطوره في شأنه ده حديث عام ولا حديث خاص حديث عام طيب الحديث ده كان تختم في يسار عام ولا خاص لا حديث خاص يبقى العلماء بيقولوا الأصليون اما نقيس نقيس بتاخد اصول الفقه مش كده اما نقيس يبقى نقيس على العام ولا نقيس على الخاص لا نقيس على الخاص نقيسها على... فإحنا لو واحنا كحكم عامي معنا الآن حبينا ننقص الساعة الخاتم يبقى الأول في اليمين ولا في اليسار قياساً على الخنصر قياساً على على الحاتم يبقى على إيه في اليسار يبقى يبقى في اليسار جائز وهي أولى وفي اليمين جائز تمامًا شيخنا كلهم بالبص في اليمين وفي الراحتوا، براحتوا إذا هو بحب يفعل السنة وبيحب يي يأخذ بمزهبه لكن بتكلم كحكم فق انا كمعرض درس علمي درس فققي بتكلم كحكم شرع عشان ما تنكرش على اخوك وتغر صدر اخوك لا يا أخي لعله هو بيعمل لعله هو بيعمل بايده فلو لبس في اليسا لو لبس الساعة في في اليمين وهو بيعمل دائمًا باليمين تقصر الساعة. هتروح تجيب له ساعة ما ما يعرف شوي إذا كنت انتغانه هو فقير لعل الساعة تنكسر لعله هو لا يستطيع أن يأتي بساعة أخر يبى الأمر لعله لابس خاتم في اليسار هو بتعيبه في إيده لمين عنده حاسية مثلا أو شيء لا تنكر ده مش محل إنكار وقبل ما تنكر تعلم الأول قبل أن, إيه؟ قبل أن تنكر بل كان آخر أمره. يعني كما يقول علماء آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في اليسار كان يتختم في, في اليسار عليه وسلم طيب وتباح قبيعته. قبيعة السيف فقط ولو من ذهب قبيعة السيف اللي إيه؟ يعني عاوز أقولك فيه أشياء مستسناه منها. منها قبيعة السيف اللي هي المقبض بتاع السيف المقبض بتاع السيف واحد بحارب إبا ممكن يخلي المقبض بتاع السيف ذهب قال أنس كانت قبيعة سيف النبي عليه الصلاة والسلام من فضة من إيه من فضة ده حديث صحيح رو الأصف ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب عثمان بن حُنَيف كان في سيفه مصمار من ذهب ذكراهما أحمق يعني المعنى يبقى يكون نكايه نكايه في الكفار نكاي في الكفار وإغاظة الكفار ده المسلمين كمان السُب بتاعتهم كمان فهذا ذهب كمان ما شاء الله ده يعني حدا يبقى من باب النكايه باب الإغاظة الكفار مش من باب المباهه ولا شيء لا يبقى هذا يوم رحمه الله في الفخر حلة المنطقة حلة الايه المنطقة برضه بيقول لك تباح ان تكون من ايه من ذهب يعني حلة المنطقة ماشي وهي ما يشد به الوسط لأن الصحابه اتخذوا المناطق محلاه بالفضه حله الايه المنطقة المنطقة اللي هي ايه مش منطقه كفر الشيخ لا المنطقة اللي هي عارف ايه اللي احنا بنسميها في اللغه بتاعتنا الدرجه التوكه بتاعه الحزام يبقى انت لابس لابس بنطلون التوكه بتاعه الحزام ديت اسمها ايه حله المنطقة يجوز أن تتخذ من هذا الشيء والجوشن والخوزه الجوش والخوزة قياسا على المنطقة المنطقة لمساواتها معنا فواجب أن تساويها حكما يقول والجوش الدرع الجوش اللي هو الإيه الدرع اللي بيلبسه اللي هو المجاهد أو المحار والخوزة البيضاء, البيضاء. والخوزة البيضة الخوزة اللي هي البيضة وما دعت إليه ضرورة طيب الخوزة اللي يسمى البيضة أو اللي إحنا بنسميها الإيه الطغيع ضياء اللي اللي إيه زي الخوزة بالبيس هالجند ذي يتلوذ مثل هذا الإنف إشي. قال وما دعت إليه ضرورة يعني الضرورة إذا دعت الإنسان يتخذ الذهب يتخذ الضرورة زي إيه؟ قال كأنف كأنف إنسان قطعت أنف ماشي في حادثة في في في معركة في حرب في أي شيء قطعت أنف يتخذ أنف من فضة تونتن عليه تونتن عليه ماشي تونتن عليه. طيب هيشيلها ويتخذ أنف من إيه؟ من ذهب يجوز يجوز وفعلها عرفج صحابي جليل شوف يقول لأمره عليه الصلاة والسلام عرفج ابن أسعد لما قطع أنفه يوم ال يوم الكلاب شكلها صح عشان تطق صح مش يوم الكلاب لا يوم الكلاب ماشي ضام الكف يوم الكلاب ماشي على فكرة ده علم يعلم النطق الكلام نفسه ده علم الوحد ده علم الواحد يدرس ويعلم يبقى انت هي مش مشكله مش ممكن تقول الكلاب الكلاب الكلاب جمع كلب ما تعرفش وخد يبقى كنت بقرا مرة بعض اخواننا او حضرت درس فبعض اخواننا كان بيقول يعني وقال سحلول من الملائكه من المل من سحلول ماشي اسمه سحنون اسمه سحنون فقام قال سحلول ماشي صح حلو الملكية من يبقى الاسم نفسه مش عارف ينطق برضو مرة واو لقيت واحد بيقول قال زفر قال زفر من الأحناف أنا عرش كان وكل سمك ولا إيه؟ اسمه زفر زفر من زفر قال إيه زفر يبا علمي وعل ودي من فضل المشافة من فضل التلقي المباشر كما يقول علم الشرطيبي رحمة الله عليه وعليه من فضل التلقي المباشر الكتب لا تستطيع أن تأخذ منها كل العلوم لا الشرائط ولا الكتب ولا النت ولا الكمبيوتر لا الأصل في العلوم المشافة يكون محاضر والطالب لخصية جعلها الله تبارك وتعالى بين المحاضر وبين الطالب فكم من مسألة يقرأها الإنسان ويرددها عن نفسه ولعله يحفظها ولكن لا يفهمها فإذا جلس بين يدي شيخه أو بين يدي محاضره فإن الله يفتح عليه وهذا أمر مجرب وهذا أمر مشاف إبقى الأصل في العلوم المشافه، مش النت ولا الشريط ولا زيل إلى أشياء وإن كان الإنسان يعني, ممكن يعني يكون ثقافة عامة أو يتعلم شيء من الشريط أو كذا ولكن دي مش الأصل الأصل المشافه. يقول وكذا ربط الأسنان ده حديث صحيح وكذا ربط الأسنان يعني واحد بشد أسنان يمكن يحط سنة في زهب أو شيء يقول وكذا ربط الأسنان روى الأسرم عن موسى بن طلحة وأبي جامرة الطبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن سابت والمغير بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالزهب إبا تركيب الأسنان من زهب ده أمر إيه أمر جئس طيب إهل من فحشي قال للركاب واللجام والدواء للركاب واللجام والدواء الركاب اللي هي ما يضع فيه الإنسان قدمه الركاب الدابة تشوف الفرس مثلا السرج اللي على الفرس أو الرحل على الجمل لو في ركاب اللي أنت بتحط رجلك فيه منفحش يكون إيه من زهب لا الركاب الجمل والسرعة تاع الزهب منفحش الإنسان إيه اتخذوا من زهب والدواء الدواء اللي هي دوات اللي هي القلم يعني ونحوها فتحرم كالآنية قال مباح للنساء ما جرت عادتهن بلبس ولو زاد على ألف مسقار شوف ألف مسقار للنساء النساء يجوز لهن أن يلبسن ليه الذهب ما شاءت المرأ ما شاءت المرأة أن تلبس من ذهب يجوز لهذا الشيء ولو زاد على ألف مسقار ألف مسقار يعني تقريبا ممكن يكون أربعة كيلو ده أربعة تعرف تشرهم ديت براحة طبعا ممكن ربنا بده الصحة والعافية يبقى ما فيش مشكل يبقى لو زادت على ألف مسقار يجوز لعموم حديث أحل الحرير والذهب لإناث أمة ولعدم مروض الشرع بتحديد وده حديث صحيح. طب للرجل يقول وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه. طيب الجوهر اللي ياقوت لعل يكون أغنى أغلى من الزه لعل يكون أغلى من الذهب والفضة ولكن الشريعة لم تنه عنه إنما نهت عن الذهب لرجال ولم تنهى عن بقية الجوهر. قال وكرهت قد بالحديد والنحاس والرصاص. كرها التخذم بالحديث شك إنه يعني من قيود وأغلال أهل النار يعني كانوا تفاؤلا يعني الحديث أصلا يكون من أغلال وقيود أهل الإِنَّ النار في سلسلة ذرعوها سبعون ذراعا فسلكو قال عبد الله بن عباس تدخل في فمه وتخرج من ذره ثم تضم يداه إلى عنقه بالسلاسل والأغلال ثم يرمها كذا في النار لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن وجهه النار إيه في سلسلة ذرعها سبعون ذراع يبقى الأمر مكروه مش محرم ليه مش محرم نبي السلام قال التمس ولو خاتما من إيه من حديد يبقى الأمر على الكراهة وكذلك النحاس وكذلك الرصاص طب النحاس ليه النحاس أصفر بلمع كالذهب ممكن إنسان يشوفه فيقول ده شيخ وده بدينا محاضرة وده بيطلع المنبر وده بخطب في, في المكان الفلاني وبي لابس إيه لابس ذهب يبقى أنت ما تعملش شيء تجعل الناس يسيؤ الظن بك يسيؤون الظن بك ممكن انت لابس خاتم من نحاس بس انا مش عارف هو شكله بالمع انا اظن فيه ان هو ايه؟ النزاه زي اللي طلع اليوم منذ ولد اللي هي انتو عارفين اسمها هي تريد في القنوات دي مش الحزازة لا في اللي هي مش الشباب ولا اه تعالى اللي مش عارف ايه كده واخد في الجسم واخد هيا ديت بتتلبس ماشي آآ آآ بتاع كده زي السيال كده بيقول لي ايه ماشي زي الاسوره كده الاسوره كده ماشي دي عشان الروماتيزم وعشان واخد الفقرات الام الرقبه والام الظهر وعلى حسب التجربة ماشي اخ يا اخواننا هو مش اخ منتهي يعني ولكن بدأ يلتئح الحمد لله فوجدته لابس هو بقول له انت لابس ده ولا لا لا لا قلت كم دي قال ب 350 بس ماشي بعرضه انا في القنوات الغرض المقصود يا ترى دي حكمة ايه؟ دي حكمة بقى عقدي دي حكمه في العقيدة مش ايه؟ مش في الفقر دي في العقيدة مش في الفقر طب انت بتاخد ايه شيخ محمد في الفاتوديات لما بدرس لكم عقيدة بقوله طيه الغرض المقصود بالنسبة للرجل والمرأة التحلي بالجوهر خاتم النحاس لا ليه؟ لان فيه لمعة صفرة ممكن انا وسيء الظن بك اقول ده فلان لابس ايه؟ لابس هذا الشيء من الزهر والرصال زي نص عليه ونقل مهنة عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل الماء أو ده العلم, العلم في الناس حلية أهل الماء ويستحب بالعقيق الحديث ده ختم بالعقيق فإنه مبارك ده حديث موضوع لا يثبت فز شيء ذكره ابن الجوزي في الموضوع طيب باب زكاة العروض باب زكاة العروض العروض جمع عرض جمع عرض العرض اللي هو إيه السلع المعروضة يعني السلع المعروضة باب زكاة العروض يا طرأ زكاة العروض اللي احنا دايما بنسأل فيه إنسان عنده محل لغسالة محل تلجات محل موكت أو سجاد وعرضها للبيع وللتجارة يا طرأ فيها زكاة ولا مفز زكاة مش عارفين يا فيها زكاة ولا مفز زكاة مش عارفين هنشوف دلوقتي كلام أهل العلم ومزاب أهل العلم فيه أنا عندي محل تلجات غسالات أدوات كهربائية أدوات منزلية جايب أشياء عندي ما عنديش محل جايب أشياء عندي في البيت وبعرضها للتجارة وإذا بيني شغال معهم أقول له شيء أو كذا يجي إيه يشتري مني يا ترى ده زكاة ولا معله الزكاة ده معنى زكاة عروض التجارة كأنها سلع معروضة للبيع سلع معروضة للتجارة أطلع على الزكاة ولا ما طلعش زكاة هنا على المذهب يقول زكات عروض التجارة وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصاب تقوم إذا حال الحول عليه. فبأول حول إيه؟ قال أوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ المسكي من ذهب أو فضة. فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. وكذا أموال الصيارف أموال الصيارف. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. ومن عنده عرض ومن عنده عرض للتجارة أورثه فنواه للقنية. ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد الني غير حلي اللبسي وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العش إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفي ده زكاة عروض التجارة إيه بقى زكاة عروض التجارة وما زيب أهل العلم في عروض التجارة هل يطرى فيها زكاة ولا ما فيها الزكاة ولا إيه بالزبط نشوف كده المزاج أهل العلم في ذكاء عروض التجارة. <تصفيق> بيقول العلامة الإمام النووي رحمه الله الصواب الجزم بالوجوب الصواب الجزم بالوجوب طيب الجزم بالوجوب طب ده كلامك أنت بس ولا كلام حد ثاني قال وبي قال جمهور العلماء وبي قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم أجمعين. بل نقل ابن المنذر الإجماع على زين. قال ابن المنذر أجمع جمهور العلماء من الصحابة أجمع عامة أهل علم أجمع عامة أهل علم على وجوب زكاة التجارة طب دا كلام من بغم الصحابة قال روينا ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقاء السبعة سعيد بن مسيب والقاس بن محمد وعروة بن زبيل وابي بكر ابن عبد الرحمد بن الحارث وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسلمان بن يسار والحسن البصري وطروس وجابر بن زيد ومامون بن مهران والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والنعماء كان الأم الأربع عليه على هذا الشيء وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد طيب هاي خالف لعله يخالف الإمام مالك منهم قال حكى أصحابنا عن داود وغيره من أهل الظاهر أنهم قالوا لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزك كأن مذهب الظاهري داود بن علي الظاهري مؤسس المذهب الظاهري يقول إيه؟ لا تجب فيه الزكاء ودا كلام الإمام مالك وشيخ ربيع كلام مالك وشيخه ربيع يقولون لا زكاة في عروض التجارة بس قالوا إيه بنا لا زكاة في عروض التجارة هو مذاهب الإمام الأربعة يعني أو مذاهب الجماهير بل الإجماع على هذا الشيء نظرة ربيع على شكل مالك وكذلك تلميزه الإمام مالك يقول لا زكاة في عروض التجارة بشرط عندهم يقولون ما لم تنض ما لم تنض وتصير دراهم أو دنانير في شيء اسمه في الزكاة نض النض النض, النض معنى التحول تحول الشيء عن شيء يبدأ اسمه لئي النض فنظرة الإمام مالك رحمه الله وكذلك الشيخ ربيعة إن لا زكاة في عروض التجارة المعروضة دي لا دنانير ولا دراهم طيب ما هي مقالها تسرطة منه دراهم ولا ما بعت التلاجة أو الغسالة هيأخذ إيه؟ هاخد دراهم إذن هذه السلع المعروضة تنض بعد البيع صح كده لا هو قال لك من نجدع إحنا خلنا في المقال العاقبة إيه؟ ده نظرة الإمام ربيعه وكذلك شيء تلميزه للإمام يقولان لا زكاية في عروض التجارة ما لم تنض شف وتصير دراهم أو دنانير بنتا ما تمسك الفلوس معاك وتبه هذه السلع ويمضى عليها حاول كامل يب عليها الإئن عليها الزكاة لكن جمهور أبا زيد جمهور أبا زيد قال لك لا تم هي أصلاً تنضل تنض لتنض هي في النهاية المالها تصير إيه تتصير تنض تنض وتحول يبعها بيع السلع وها الآن دراهم أو دنانير أو ريالات أو جنيهات أو غير زال برضو من ضمن الأدلة اللي استدلوا بيها احتج بحديث البخاري والمسلم ليس في على المسلم في عبدهم ولا فرسيه صدق ده حديث في البخاري والمسيل ليس على المسلم في عبد ولا في فرس صدق الحديث ده مش بمعناها بس كده مش معناه ليس عد. يحمل هذا الحديث يحمل هذا الحديث كما يقول الإمام النووي وغيره ليس في عبد ليس على المسلم في عبد ولا في فرس صدق أنت عندك سيارة عندك آلة عندك عربة عندك محل عقار يبقى ذات الشيء جسم الشيء ليس عليه زكاة. كثير من الناس يسأل أنا عندي تكس أطلع عليه زكاة لا جسم التكس ما له زكاة أنا عندي والله محل شاري محل كده ووو وس... أطلع على عقار ده إلا ما عليه زكاة إلا إذا إيه إذا كان التجارة أنا بتجّر في محلات، عقارات بجيب أرض وبيع أرض وتجّر فيها واكسب فيها، بجيب محل وبيع محل يبقى ذا يبقى من بيع لكن أند عربي عربي حدة عربية تكسب ولا ت أو عربي مكرماز شغال على الخط أطلع على زكاة يبقى ليس على المسلم في عبد ولا فرس صدق يوخذ هذا الحديث إني جسم الصرا نفسه ما علىوش إيه ما الزكاة جسم الصرا نفسه،, نفسه جسم الآلة. طب أنا شغال في مشغل وبعدين في أدوات أدوات قرابةية أو أدوات او آلات في مكنات في مكنات. الماكينات ديّة قد تقدر بمليون قد تقدر جسم الماكينات نفسها معلاش ايه؟ مع لهزك مع لهزك فهمت الصورة لكن التاكسي جسمه مع لهزك التاكسي نفسه لكن الناتج نتاج من التاكسي اللي هو الوارد بتاع التاكسي اللي هو المال اللي نقبضه سلمنا خاتم التاكسي وحوجت ويعني بلغ النصاب ومضى عليه حول كامل الهجري إبتهخرج عليه إزكى <تصفيق> يقول النووي رحمه الله احتج أصحابنا من الشافعية بحديث أبي ذر اللي هو إيه حديث أبي ذر حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته حديث ده اختلف العلماء فيه العلماء الحديث البعض الصحيح زي الحات والمحجر والبعض ضعيف زي الألبان رحمه الله ولكن يغنينا ماشي ويكفينا ما نقل من الإجماع ما نقل من الإجماع أن وجوب الزكاة في إيه؟ في عروض التجارة وذبر惇 ما زهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول ليس في العروض زكاة إلا ما التجارة تجارة إذا ما زهب عبد الله بن عمر إني في عروض التجارة إيه زكاة وده الراجح دائرة الصواب من كلام أهل العلم ان زكاء الزكاة إذا كانت للتجارة أو السلع إذا كانت معروضة للتجارة يجب فيها يجب فيها الزكاة بالإجماع وإن كان الأحاديث ضعيفة ولكن يكفي الإجماع وغالبا الإجماع دائما يكون يعتمد أو غالبا بيعتمد على دليل يعتمد على دليل إما من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الشيخ مرعي وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا حكى ابن المنذر الإجماع وعن سمر بن جندب أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج الصدقة مما نعده للبيء ده حديث ضعيف حديث إيه ضعيف ولكن الإجماع على معنى الإجماع على إيه؟ على معنى قد يكون الحديث ضعيف لا يعمل بالحديث لكن يعمل بالإيه بالإجماع زي إيه؟ زي أول درس أخذناه في الفقه أول درس يب الماء الطاهر مطاهر ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه الحديث ده كده ضعيف حديث ضعيف لكن الإجماع عليه إجماع العلماء على معنى هذا الحديث أن الماء الطاهر مطاهر ما لم يتغير لونه أو إيه أو طعمه أو ريحه إبا قد يكون الحديث ضعيف ولكن الإجماع يعني يعمل به ولا يعمل بهذا الحديث كذلك في زكاة عرض التجارة وإن كانت الأحاديث يعني وردت فيها ضعيفة ولكن يغني عنها الإجماع نحسفها إزاي؟ قال فتقوم إذا حال الحول عليه وأول حول أوله من حين بلوغ القيمة نصابة خلي بالك من حين بلوغ القيمة نصابا. بالأحظ المساكي الأحظ من زهب أو فضل هيكون غريبا من إيه؟ من فضة كما ذكرنا فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر ربع, الإيه؟ ربع العشر وإلا فلا احتج الإمام أحمد بقول عمر لحماس أدي زكاة مالك فقال مالي إلا جعاب وأدم, أو وأدم. قال فقال قومها وأدي زكاة الحديث ده برضو حديث ضعيف ما صحش ولكن المعنى على الإجماع المعنى الإجماع بتاعها كما ذكر. طيب تقوم إذا حال حول عليها وأولوا من حين بلغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو في المشتر. الصيارف لأنها معدل البيع والشراء لأجل الربح أمور الصيارف يعني الإنسان الصغير فيها شغال في الصرافة بغير عملة بغير أي عملة العملات ديت دي بيشغال فيها ديت دي كأنه بيتجر فيه بيكسب فيه شغلة ماشي شغلته بيتجر فيه فيها ويكسب فيها ويكونها معدل التجارة فعليها زكاة عروض التجارة يبا تقوم وإذا بلغت النصاب يبا عليها الزكاة يبا مش شرط بها إن الإنسان يعرض سلع بس السلع ممكن تكون بصور متعددة من الصور الصيارة السيارة إنسان شغال في العملة وبغير ريالات بجنيهات دولارات بريالات يبا دا شغال يبا دا برضو تجارة يبا عليه الزكاة فيه يقول ولا عبر بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا عبر بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة يقاوم عاريا عنها لأن وجود ذلك ولا عبر بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها إذ عندهنا من الفضة عندهنا من الذهب عنده هذه الأشياء نشوف الوزن فتحه ونخرج عليه الزكاة ولا بما فيه صناعة محرمة أو إنسان فاعل أشياء من ذهب وفضة على سبيل الصناعة ولكن كانت صناعة محرمة عنده تمثيل مثلا عنده تمثيل زي الناس الأسرية تخش تلج البيت كله عبارة عن عفريت وو في البيت ماشي تمثيل هنا وحصان هنا وكلب هنا وفرص هنا وحيوان هنا وخدمة بتحس إنه حاطت الأشياء ده كله دي على زكاة على إيه على يقول فيقوم قوة معيّن عنها لأن وجودها كلي ومن عنده عرض للتجارة أولسه فنواه القنية دي برضو مسألة مهمة جدا نخلي بلنا منها كده ومنعنده عرض للتجار منعنده عرض للتجارة أولسه فنواه القنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد إني شوف من عنده عرض للتجار أنا عندي الآن شغال في أي سلعة أي سلعة من أي من السلع وتكون أدوات منزلية مس عرض للتجار أو ورسه للقني أو ورث ورسته عن أبو يمس ورست مال ماشي كان هو والد شغال في شيء معين فورست هذا المال ورست هذا المنعار فنواهه للقني أنا نواهه للقني مش للتجارة لا عنده عرض للتجارة أنا شغال في كذا سلعة مثلا أدوات كهربائية أدوات منزلية ومعروضة للتجارة أو إن ورسته ورصتها بعد والد مات ورصت هذه الأشياء بس هيك التجارة بداية فنويت للقني نويت لأنا لا مش هتجل الأشياء أنا قلت أحطها بيته خلاص من ضمن الأساس بتاعي في البيت وريح نفسي ومش أفضل الكلام ده أنا عاوز بقى أفضل طلب العلم وأطلب العلم والفقه والتحق بالمعهد وكده واخد بلك عشان إيه أبطالب علم أنا أسيب الكلام ده كله يبا يطري الحكم إيه يقول من عنده عرض للتجارة نواه ولث ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد الني شوف الكلام كإني تحويل شيء لشيء هو الآن إيه كان للتجارة فنويت إن خلاص أنا أسيب الكلام ده كله وصفي وأطلب علم واشوف مجال تاني يبقى يطرق بمجرد الني هل الأمر يتغير عن حاله لا يتغير عن إيه؟ لا يتغير عن حاله يبقى طالما أن هي للتجارة وبيعه وبتشتري النية لا تغير شيء النيا لا تغير شيء خلاف الصلاة لا في الزكاة النيا لا تغير ايه لا تغير شيء طب اعكي الصورة كده اعكي الصورة الصورة اني انا الان عندي اشياء القنية عندي اشياء قنية اساس في بيتي ماشي لسه جابه من ما شاء الله انت ريه ونيش وبتاع جابه عفش وفي. فبعدين واحد شرع عليها جل ما تتاجر في المورد وبتاع هو عندي هو قنية ليس عليه زكاة قط النوم اللي عندي بعشرين ثلاثين مئة ألف مع لها الزكاة النيش مع له الزكاة هي قنية طيب أنا نويتها للتجارة بس لم أتاجر لم أبيع ولا أشتري هل النية تغير هذا الشيء؟ ما تغيروش يبقى, يبقى عندك الشيء للتجارة نويته للقنية أو الشيء القنية نويته للتجارة النية وحدها لا تغير إما الله إليه يغير العمل نفسه العمل إنت تبدأ تبيع تشتري تغير شيء ده اللي هو بيذكره هنا يقول من عنده عرض للتجارة أو رساه فناء القنية ثم نواه التجارة لم يصر عرضاً مجرد النين حتى يحول عليه الحول على نية التجارة على نية لي التجارة يبقى يحول عليه الحول يبى أنت الأول كان إيه كان للتجارة عرض للتجارة يبى أنت نواة تجعله قنية لا مش نأخذ بالنية بتحت كذي هذا ظل للتجارة ويحول عليه إيه الحول وتخرج تخرج زكاة إيه عروض التجارة يقول حتى يحول عليه الحول على نية التجارة لأن القنية هي الأصل القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالني بل قنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالني ويعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب لقول في حديث سامرة ممن عده للبي بس هذا حديث ضعيف كما ذكر يقول غير حلي اللبس غير حلي اللبس لأن الأصل وجوب زكاته فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد الني غير حلي اللبس طيب حلي اللبس احنا ذكرنا بالنسبة للنساء عليها ولا معلهاش الخلاف اللي احنا, احنا ذكرناه لا والله ده هو عنده حلي بس اعده للتجارة اعده للإجارة اعده للي للي للبيع والشراء يبدأ عليه, عليه زكا وما استخرجنا المعادن سلمنا إنسان اشترى بيت وبعدين ربنا كرمه كده بيفحر تحت البيت بيعمل أساس لجى مثلا مناجم لجى الأشياء معادن تحت ذهب وفضة وهزي وتمثيل وهذه الأشياء يا طرأ الحكم إيه؟ هل على هذه وتعد من عرض التجارة ولا على هذه ولا نشوف هل هي دفن جاهليه هتب بركاز ولا هتب ذهب وفضة ولا هتب معادن غير ذهب وفضة ولا إيه؟ يقول ما استخرج من المعادن ما استخرج من المعادن من الأرض يعني ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفي بعد السبك والتصفي لقول تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض شف كأنه أجره مجر العموم مما أخرجنا لكم من الأرض وكاتل أي أصل النزل فين؟ من زرع السمار مما أخرجنا في الآية في زرع السمار قال ورون جزجاني بإسناده عن بلال بن الحرس المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معاد القبلي الصدقة وقدرها ربع العشر أو قدرها ربع العشر لأنها زكاة في الأثمان أشبه زكاة سائر الأثمان، قالوا في الكافي ويشترط بلوغ النصاب لما تقد. الحديث حديث ضعيف وإن كان أصل الحديث السابق، الحديث السابق. لكن كحكم فقهي كحكم شرعي، مستخرج من المعاد من المعاد التي في الأرض. هل يطرب مجرد مستخرج المعاد من الأرض؟ مش التركيز بكر في الخمس لا دمعاد استخرجتها من الأرض. هل بمجرد مجرد استخرج المعاد؟ على ها ولا على هنا الشيخ مراعي بيختار إيه؟ يختار على ها ومجرد الاستخراج. والله يترى إني ان تزر عليه حول كامل. والله يترى إيه؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم إيش محل اتفاق؟ الراجع اللي نراه في هذه المسألة يفرق بين الذهب والفضة وبقى المعاد بين الذهب والفضة وبقى إيه المعاد؟ إذا كانت على سبيل عروض تجارة من المعاد اللي هي يطلعها من الأرض حيبع عروض تجارة ويزكيها كعروض تجارة ويزكيها كعروض تجارة. انتصر عليها الحول وزكاة كعروض ايه؟ كعروض تجار لا والله إذا كان ذهب او فضة إذا كان ذهب ايه؟ او فض يبقى عليها الزكاء عليه عليها الزكاة. ولكن ليس بمجرد الاستخراج ولكن بعد مرور الحول عليها بعد مرور ايه؟ الحول عليها ده بالنسبة هذا الشيء وده الراجح من حيث يعني الادلة ده من حيث الايه؟ الادلة ان يفرق بين ذهب وفضة وطلحته من الارض يبقى مش هيزكى كزكاة عروض التجارة ولا يزكى كزكاة الكأس ينتظر به إذا بلغ النصاب من الأرض ينتظر به حتى يحول عليه الحول ثم إيه؟ يؤدي زكاة لا من الزهب وفضة ده معادة معادة تانية يطلع عليها زكاة ولا ما نطلعش معادة تانية هتبقى بالزبط هي عروض تجارة أيضا ينتظر عليها الحول وإذا بلغت نصابا تؤدى, إيه؟ تؤدي كزكاة عروض التجارة طيب أنا هحسب كثير من الناس بيسأل أنا يا طرق هحسب الـ الـ الـ <تزكيز> <تزكيز> الزكاة عروض التجارة ازاي احسب ازاي انا الان عندي محل ادوات كهربائية ادوات منزلية ادوات صحية بتاجر مراوح غسالات اي سلعة اي سلعة بتاجر فيه احسب الزكاة ازاي في صادر وفي وارد وفي بالتقصيد وفي كاش وعليه فلوس وليا فلوس ودربكة كده بتحصل واخدبات الامر بسيط خالص وسهل ما تشقش على نفسك ما تشقش هوا لها تبدأ انت تحسب التجارة اللي عندك دي ماشي بدأتها من امتى بدأت التجارة بدات المشروع جبت السلعة دي من امتى يبقى تشوف وتحسب كده وتكتب والله من شهر 1 1 2001 واحد 1 1 2011 ماشي طيب اما يجي بقى في 1 1 2012 نبدا تعمل جرد للمحل اللي عندك بكل البضاعة بكل الايه بكل البضاعه تشوف البضاعه اللي في المحل دي تساوي كام والله تساوي 50 40 اقل اكثر يب على كل 1025 ربع الايه؟ ربع العشر ده هذا الشيء طيب في سؤال برضو يطرح نفسه انت وانت بالتجار طبيعي ممكن شهر تكسب صح ممكن بدأ بعشر تلاف الشهر التاني يبو خمسة وارد الشهر التالت يبو عشرة يقل يزيد على مدار الحول كده تبى طلع نازل طلع نازل طلع يطلعنا طب انا أحسبني أنا أحطار بيبقى النصاب قل النصاب قل كنت بدأ بالنصاب في شهر واحد جف شهر خمسة نصاب قل النصاب قل يبقى بس في طرف الحول آخر السنة ماشي النصاب اكتمل يبقى إحنا عشان تريح نفسك بناخد ماذا بالأحناف فيها وإن كان مش وجوبا بناخد ماذا بالأحناف ينظر الإنسان إلى طرفي الحول طرفي الحول بداية ما اشتغل الإنسان ونهاية ما إيه مصف الإنسان يبقى بداية ما اشتغل كان نصاب مكتمل والنهاية النصاب مكتمل تجرد في المحل كله وتطلع عليه على كل 1025 طيب أنا هحسب البضاعة إزاي يا طرى بسعر البيع ولا بسعر الشراء البضاعة هاقوم البضاعة آخر العام آخر الحول الهجري مش الميلاد آخر الحول الهجري مش الميلاد هجري من الميلاد بتفترج معانا شهرين أو ثلاث هاقوم إزاي بسعر البيع ولا بسعر الشراء بلا بلا شك ممكن سعر الشراء يكون لسعر معي سعر البيع يكون إيه ليش هاقوم بسعر البيع أنا الآن لو بحثت الغسالة أنا كنت أجيب الغسالة بخمسة بس هي الآن بألف في السوق يبقى ما حسبش على إيه على سعر الشراء لا أحسب على سعر البيع لو أنا بحث الغسالة الآن بحث الأدوات اللي عندي بحث التجار اللي في المحل يا ترى بتسوي كم أنا جايب البضاعة ديت بمئة ألف لكن لو بحتاج الآن هتاخد إيه تتباع بمائة وخمسين يب دي برضو مسألة مهمة بتخفى لكتير من الناس يب البضاعة اللي في المحل أما قوامها هقومها بسعر يوم بسعر يوم السعر يوم اللي هو الإيه سعر يوم واللي هو سعر البيع من سعر الشراء لانك انت ممكن تكون شريحة رخيصة اما تيجي بحها سعرها ايه ارتفع في السوق يبقى بسعر البيع وليس بسعر الايه وليس بسعر الشراء ده بالنسبة للمسألة عشان برضو ما تلغبتش وطلغبت نفسك ان انا على مدار الحول بلا شكل 12 شهر دولت النصاب قل النصاب زاد يبقى ما تتعبش نفسك باي عشان تريح نفسك وبلاش تعامل مع ربنا بالواحدة كده تعاملش ربنا كريم طبالك وطب لا تقول لا معلش هو النصاب قل فش يبانا هبدأ من 6 وانا بدأ من 1 بس بدأ النصاب يقل في شهر 6 عن على النصاب يبانا مش هبدأ من شهر واحد بانا هبدأ أعد عن نفسي من شهر 6 والله كحكم فقه كحكم شرع يجوز يجوز بلزمكش يجوز كحكم فقه لكن مش حلو مش حلو لذلك احنا بنختار مذهب الأحناف كراحة للناس راحة للناس ان هو الأحناف نظر لأول حول وآخر الحول طرفي الحول طرفي الحول مكتمل في أول الحول وفي نص وفي آخر الحول خلاص يبطلع عليه عزتي على الكل لا والله معلش علش أنا إنسان فقير ولسه بدأ المشروع جديد وبعدين أنا كنت ماشي في شهر واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة مزبوط جب ستة إنه صدقان يبقى من زلكش وجوبا اللي إن أنت تبدأ من شهر واحد لا هتبدأ تعدل نفسك من إيه من شهر ستة واضحة الصورة من ست من ست من ستة من ستة ألفين وإيه؟ واثناشر يبدأ طرف الحل بتعاك التاني. طب أنا بدأ من شهر واحد لكن حصل إيه حصل نفس دا من ناحية فقهية من ناحية شرعية لكن من ناحية الكاره من ناحية الإنسان مع الكريم وهو الله تبارك وتعالى الإنسان إيه وبرضو من ناحية راحة نفسي راحة نفسية وما ذهنك بعض الناس يقول أسن عليه فلوس وعليه كذا. طب برضو مسألة مهمة جدا جدا يخطأ فيها بعض الناس ان انا شغال وأخر العام جرّت اللي في المحل بخمسين ألف وليه خمسين ألف عند الناس أطلع على إيه على المية ولا على تطرح تتحط يبقى انا عندي الـ الـ الـ في المحل خمسين ألف وليه خمسين ألف عند الناس اطلع خمسين على خمسين ولا أطلع على المية على مئة ألف على الف. الصورة. الصورة انا جربت آخر السنة وجدت في المحل بتاع البضاعة تقدر بخمسين ألف وعلي وعليه علي ديون عند الناس عليه ديون للناس خمسة وعشرين أما طلع طلع على كم على, على خمسة وعشرين ألف على خمسة يبى إيه لك وعليك لك إيه وعليك يبى إنت لك فلوس عند الناس بتحسب وتطلع زكاة المال طب هي مش معاه مش في إيده ما في السيولة ده سولة مع الناس بره لا هي برضو كونه مع الناس إذا كان إنسان مالي وإنسان غني وإنسان غير مماطل وغير جاحد للمال مش هيضيع عليك يبقى إذا حال الحول وهي في يده يجب عليك أن تخرج عليه الزكاة نفس الصورة عكسها يبى لك برضو بالشراء رحيمة لو كان عليك ديون عليك ديون وحال حول عليها ومعك الأنس يولى أو محل تجرده أو شيء وجدت أن أنت وجردته بخمسين ألف البضاعة تقدر فيه وعليك خمسة وعشرين أو أقل أو أكثر بتخصم الدين وبعدين بتقيم وبعدين بتطلع على الصافة اللي, اللي في إيه اللي في إيديه واللي بره ده الصورة اللي بذكرها أهل العلم برضو نذكر مسألة أخيرة نختم بيها وهي مسألة الزرع والثمار يعني بعض الجلسين مثلا أرياف أو من الأرياف أو كده وهو يعني بالأرض الأرض بتاعته بلا شك بيصرف على الأرض إحنا كفلاحين مثلا أهل ريف أنت بتجيب على البطاقة مثلا بتاعت الجمعية بتجيب عليها كماو وتجيب عليها حب وتجيب عليها تجاو وتجيب عليها هذه الأشياء طب يا طرح سماد الأشياء طيب أنت خدت على البطاقة كله حوالي يعني طول السنة صرفت حوالي 2000 جنيه 2000 جنيه ما طول السنة طيب وآخر السنة أما طلعت الزرعة أما طلعت الزرعة طلعت ب5000 المحصول اللي عندك يقدر ب5000 طب المحصول ب5000 الأرض طلعت محصول ب5000 بس أنا علي الجمعية الزراعية 2000 واخد بيهم على البطاقة 2000 جنيه يطرى أخصم 2000 من الخمسة ولا طلع الخمسة كلهم هي دي صورة برضو فيه بيكسر فيها السؤال وخاصة اخواننا اللي اللي لأفواد اللي في الأرياض الصورة دي يا اخواننا فاة تفصيل فاة تفصيل نقولها بسرعة كده عشان نختم ما تقولش عليكم عشان نقيم الصلاة المسألة لو أنك طول السنة لو أنك طول السنة بتاخد من الجمعية وبتسدد الجمعية خدت من الجمعية صرفت على أرض طول السنة الفين جنيه بس كنت بتاخد وتسدد تاخد وتسدد طيب أما تاخد وتسدد, وتسدد انت حسبت الفين جنيه بس الألفين مش دين، أنت سددته والأرض طلعت آخر السنة زرعي بخمس ثلاث يبقى تطلع الخمسة ولا تطلع الثلاثة تقصم الألفين طلع الخمسة، ليه؟ لأن الألفين كانوا مش دين الألفين مش ايه، مش على سبيل الدين ده أنت سددت هذا المال تبيعت الصورة لا، أنا خدت وسحبت على البطاقة ألفين ألفين جنيه وبعدين الصمار طلعت أو الزروع خمس ثلاث أما أطلع الآن، أطلع على كان على ثلاثة بس يبق وطلع الثلاث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب